واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسعاق ويعقوب மியோ சோல يا صاحبي السجن اأرب باب متفرقون خير امن الله تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا سَمَّيْتُمُ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذانك الدين القيم ولا كننا اكثر الناس لا يعلمون يا عصا لبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قُلِ الْأَمْرُ الَّذِي فِي غَي تَسْتَفْتِيَان وَقُل لِّلَّذِينَ ظَنّوا أَنَّهُم مُّنجّون مَن كَرَّنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُونَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ لكن خضر وأخرى يابسات وأخرى يابساتي يا, وأخر يا, يا أيها um